أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله قمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا جَرَّاءَ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يقول الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَغَرَرٌ أُولَئِكَ ٱبْتَغَوا لَوْ يُؤَخِّرُونَ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَئِن تَرَآءَ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا۟ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأقدهم الله بذنوبهم إن الله قوي وشديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أن الله سميع عليم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأورقنا آل فرعون وكل ما كانوا ظالمين إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا تَرْغِبَ عَنْهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَتِّتْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ لَعَلَّهُمْ يذكرون. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ ابْتَغَى إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ جُنُودِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا هُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تَنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّهِ وَإِلَيْكُمْ مَا أَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَسْتَطِيعُونَ كَيْدًا عَلَيْكُمْ أَن يَأْتُوكُمْ إِلَّا بِقَوْمٍ غَضِبَ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 يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا مما اخذ منكم ايلا فيلكم والله غفور رحيم وان يريد خيانه فلقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آبوا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنْ سَأَصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ مِثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْلُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْلٍ إِلَّا تَفْعَلُهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفِسَادٌ كَبِيرٌ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 وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَدِيعٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْدِزِ الْلَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَكَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِيهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَابِ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنة يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ف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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ كَفَرُوا مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم ما ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب رياض قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حاسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولا الجحّ والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مسادد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبضت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مسادد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله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 يبشرهم ربهم برحمة منه ولضبان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 قل إن كان آباءكم أبناءكم إخوانكم أزواجكم عشيرةكم وأموال نقرفتمها وتجارات تخشون كسادها ومساكن ترلونها ومساكن ترلونها أحب إليكم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 وَلَقَدْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَمْتَ فِيمَا وَلَيْتُمْ مُدْبِرِينَ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَهَا وَعَذَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاؤُ الْكَافِرِينَ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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَعِيدُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يَضُلَّ الزِّجْيَ عَنْ صَاغِرٌ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يلاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من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 إلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذاباً أليماً ويَستَبدِل القَلْمَ غيركم ولا تُلْرِهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدير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 فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها واجعل كلمة الذين كفروا السفلا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إنفروا خفافا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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله معاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو قرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين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 إِنَّمَا يُصِيبُكَ حَسَنَةٌ وَتَشَاءُهُمْ وَإِنْ يُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ فَهِرٌ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 قل أنفقوا ضوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين فما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة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 فَإِنْ عُضُوا مِنْهَا رَضُوا إِلَّا مَنْ عُضِلَ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْقُطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فذيضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله بيؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لَيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُم مِّن يُحَادِّلُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة وتنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم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 فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم مقلتم كالذي خالوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون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 وعاد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عاد وللظوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أَيُّهَا النَّبِيُّ يُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ بَغْضًا عَلَيْهِمْ وَمَأْذَاةُهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 وَإِنَّمَا يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا إِلِمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِمَلِّي مَلَأَ نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَنَاهُ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَلَّهُ أَيُّ نُجَاهِدُ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنفِرُوا فِي الْحَضْرِ قُلْ نَجْعَلُ لَكُمْ فِيهَا مَأْوَى لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً مِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِي عَدُوًّا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 ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتواهم وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَإِذَا نَزَلَتْ سُورَةٌ أَنَامَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ مَا قَالُوا تَرَنَّانَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَوَالِفِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 فَلَّذَّ أَعْيُنُهُمْ مِنَ الدَّمْعِ حَسْرَةً عَلَى مَا فَاتَ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أُنَيَّاءَ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ